ترجى من تشاء منه وتعوي إليك من تشاء وَمَنْ بَتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَأَ عِنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَى بِمَا تَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَّا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلَّا أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلَى طُعَامِ اللَّيْرَنَاظِرِينَ إِنَّهُ وَلَا كِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ ثَادِقُونَ إذا دعيتم فدخلوا فإذا قعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي المبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابا ذلكم أقهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، ولا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا. إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً